بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد فابه اجتماع مع الشيخ حسن بنى وفقه الله وحفظه وبارك في عمره وعمله وجعل ذكر المسلمين مع بعض خطباء المساجد في تونس فلفضل الشيخ يعني بعض النصائح وبعض الاشكالات شباب طيب سؤال. لا سؤال سؤالك بتكلم بتكلم كم اقوم الكلام دخل يعني في الموضوع من هو, طلع هو شيخنا. ده ده لو نصدر ربما الجلسه بكلمه ونقدر تصير على مسيرتك في طلب العلم لانه الشيخ اسامه اظن قد اعطاك جدا على نستفيد من مسيرتك في هذا بيان أو كلمة من أخكم في الله حسن عبد الوهاب البنة من مصر من القاهرة ويحمل العقيدة السلفية والحمد لله وتربى فيها منذ أن كان شابا وبعد ذلك في مصر عن طريق شيخنا ولد الشيخ. محمد حامد الفقي رحمه الله الذي أسس جماعة أنثار السنة المحمدية منذ حوالي ثمانين سنة وكنا نحضر عنده وكان يخطب في المسجد وعنده دار جماعة أنثار السنة يوقف فيها الدروس بعد المغرب وبعد العشاء في يومين من أيام الأسبوع فكنا نسمع إليه ونسأله وأتعلم منه ثم الذي علمني هو أستاذي بعد الشيخ حامد الفقي هو الشيخ محمد عبد الله البنا شقيق الأكبر رحمه الله بل ان حضرت عند أخي وعلمني أخي قبل أن أذهب الجماعة وهو الذي سعى أن أصلي عندهم وأسمع للشيخ محمد حامد الفقي وكان والدي رحمه الله أزهريا وكان عنده أعلى شعرات الأزهر ولكنهم كانوا على رأقية أشعرية وكان عنده تصفيف فأخي محمد البنا كان يبحث عن جماعة الدين الصحيح لأنه ذهب عند ناس من جمعيات أخرى مثل جماعة السريعة هناك في مصر وهي منتشر فيها مساجد كثيرة وأشياك كثيرون ولكنهم رأقية الأشعرية ولا يتكلمون في توحيد العباد إلا بعضهم قليل فالشياء محمد بنّا بن كان رأى فيهم مظهر يلبسون عندهم لحى وعندهم مساويك يمسكونها ويطلون الصلاة فأعجب بهم شكلا فكان يصلي معهم ثم كان يحضر الدروس أحيانا عندهم فكان يحضر أشياء من عندهم فيتكلمون في أمور الدين فكانوا أحيانا يقعون في موضوع يتعرضون على موضوع صفات الله فيقول الشيخ في درس لا تقول ربنا في السماء كما يقول أنصار الشيخ محمد الحمد التقل ربنا في كل مكان وليس له مكان هذا اللي بقوله أنا يعني هذا تعبيرا لست أنا حاضر هذه المحادثات لا تعبيرا عن مكان يقص عليه يا أخي يقص عليه وأخي إن شاء الله أسق في صدقه رحمه الله فكان يقول الشيخ, الشيخ محمد بن رحمه الله قال للشيخ يا شيخ أنا أحب أسألك شوال أنا قرأت إن ربنا في السماء في البخاري وفي غيره وفي القرآن يقول ربنا كذا فقام عليه الشيخ يعني ينصح له أو يرد عليه ولم يتنازل الشيخ الموجود عن, عن رأيه وعن عقيلته وقام الأسباع يحبون ضربه لأنه يقول بكلام أن ربنا فوق فوق وهذا عندهم تحديد مكان الله، والذي يقوله عندهم يخالف يقول أصول الدين فالشيخ محمد طد المشكلة معهم ثم ذهب بعد ذلك إلى البيت وكان هو أخي محمد قرأ في بعض الكتب وكان شيخ معه في العمل معه في وزارة الأقاف المصرية الشيخ محمد صادق عرنوس هذا الشيخ كان برضه على الدين وكان له استقامة ولكن لا يعرف برضه التوحيد والمنهج كان يبحث عن جماعة تقوم الدين الحق بعدما الشيخ محمد بنى دخل هذه الجماعة وكنا أحيانا نقابل نفس صوفية على التصوف قارب أو ناس زيران يدعون التصوف وكنا نرى منهم يعني عدم معرفة الدين الصحيح كل عبالاتهم بجهل آه باشر محمد البنا يبحث هو وأخيه الشيخ عمبر صالح خرموش حتى وجد كتاب اسم السنن والمبتدعات متعلقة بالاشكار والصلوات للشيخ محمد عبد السلام الشقير المصري هذا من سلف سلفي كبير آه. وكان يكتب السنن والمبتدعات متعلقة بالاشكار والصلوات وكتاب ممتع في أشياء طيبة وفي نصائح للحكام والمحكومين وهكذا فاكتب هذا في مكتوب في هذا كتبه الشيخ رحمه حمزة السلام الشقيري يعني من الحامدية يعني ذا من ذراعة القاهرة قريب نقا فعرف العنوان وراح ذهبوا إليه وتكلموه فقال أنتوا فلان وفرح بهم قال في جماعة أنصار السنة في عبدين ذهبوا إليهم وجماعة كاتل المعد يعرف عنها حاجة والذي يعرف يشوه سمعته قل ربنا في السماء فوقية الباع الأمريكي، أميركيان، الباع السعوديين، حاجات من هذه القبيل. فذهب محمد البنا وشخص صادق إلى نماة، له حجرتان، ما أجنح، شق حجرتين في مزار عبدين وكان الناس الشرطة الاسترية للمباحث المباحث العامة والشي يشكون في أمره، بقوله إنزلوا، لأن الكلام بتاعهم غريب عليهم. ما في أحد كان يتكلم بالأشياء دي في هذه الأيام كل كلهم يبتعون مساجد والخطباء والوعاظ كلهم معروف ولا يعرجون على هذه الأمور فهذا عندهم غريب وأشكوا فيهم وأعجوا بحثوا عنهم لحد ما أطمأنوا ليهم الحمد لله فلما سمع الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز بن راشد رحمه الله من أخوة العلماء السعوديين السلفيين كان هناك في مصر ساكن يعني استوطن مصر وكان يتكلم في هالفي هذا الموقف في في جماعة أنصار السنة وعجبوا بكلامي وصاروا تحابوا مع بعضهم والشيخ أحمد جاء تعرب بهم وفرح بهم ثم بعد ذلك جاء أخي يقرأ مع أبي في البيت أما يكون أخي راح العمل ورجع وقت فراغه يقرأ في كتب السنة وجابه حتى يعرفه معالم السنة وكتبها لا يعرفون فذهبوا إلى أخ كريم كان في السناطقية في الأزهر عنده مكتبة هناك وكان سوريا شاميا الأصله محمد المهير دمشقي سلفي فقال يا شيخ سلم عليه واني عبدون كتب في العقيدة أو المنهج فآت بكتب من كتب السلفي ما يعرفونها لم اسمعوا بها قبل ذلك يأخذ الكتب وراح ويقرأ في محمد ويقرأ في البخاري فأبي يقول له يا ابني ابن الخشب البخار اللي أبي أله هذا الكبار وعلماء الكبار أنت مشتهد أنت هستم أنت مقلد هستم مشتهد كيف تقرأ في البخاري هذا شيخ كبير يقرأ فيه ويضع في البيت البركة فلا تتعب نفسك وت وتخطئ أخطاء وربنا يحاسبك وظل لك ذلك مع والدي وكان كان بره محمد الحمراء كان برّا بولديه فكان أبي يتحمله رغم أنه لا يفقه في العقيد لبري كان يتحمله حتى الأمور يعني كل يوم تزداد ووالدي تعب معاه معامل قادر يقنعه ووالدي لم يوافق إلى قلبه لم يفتح لست للتوحيد والمنهج كان عنده صوف وكان ليه شيخ طريقة فالوالدي محمد يضحك معه كان شيخك لا يعرف يكتب كيف تتأخذني على شيخنا شيخه تسمع كلامه شوي لا يعرف الكتابة يأخذ مستعرض مطبع يأخذ بالحرف إيه يجي المدعين من نظر ويحطها ويعمل يتبع بها فكيف جاء والحمد لله يا أبي أنا أقرأ بكتاب السنة حتى ما ودي لم يقدر أن يقنعه ذهب أخذ ذهب الجدي جدي كان مهيئة كبار علماء أظهر شيخ كبير كان اسمه الشيخ مع أبناءه جدي جد الأمي فأخي قال يا يا يا يا فدت الشيخ النعم يا ابن لوالدي هذا الولد ابني ما بيش معك أنا هي ولد حكى قال يقرأ بكتب البخاري ويفسر الأحاديث ولا ما يقولون لا ولد حكى قال يا ولد ما مزلك ايه الما ما لي ما لي مذا الله اكبر ايضا اا كلامك ما فيش منه انت مش شايف انا بقلب بخانه لا لا تعرفه ولم يرضى عن كلامي بس وامي أبي بر يعني كان مع جدي في الكلام بتاعه اه يا كلام قال له ربنا في السماء الله أكبر واضل ربنا في السماء آه. على عقيد الاشاعره حتى آه فضل الأمر كذلك ثم والدي ان شاء الله مع الوقت ربنا الحالي شرح صدره فرجع إلى الحق وشكر أخي لهذا وصل الغروع على الشيخ حامل الفقي يسمع الدرس عنده ويبكي على ما فاته من أيام في هذه الخرافات السلقة واستمر الأمر كذلك وكان الشيخ صالح عرنوس يجي عندنا تقريبا يوم بعد يوم وبيتنا في مكان كان مكان تالي بيننا حوالي خمسة كيلو بين بيتنا وبيت الشيخ سارق عرنوس بيت اللي فيه أخ يعني مع مع ولده ولده فكان مرة الشيخ محمد بننا يروح عند الشيخ سارق في البيت آه وبعدين يجي ماشي آه مرة تانية يجي الشيخ سارق عن عن في البيت ويروح آه ماشي وهكذا يعني نشاطه حقه وفي الصيف كانوا يذهبوا في عطلة الصيف يروحوا القرى والريف البلاد في الريف وينصحون الناس ويقابلنا الصوفية ويدعونهم للتوحيد والناس أحيانا يقبلوا حيان لا يقبلوا تحصل مصادمات ويذهبوا للشرطة أحيانا فكانت هكذا طيقتهم وكنا يخرج معهم فنرى شيء طيب من شخص صادق له من كبير السن وأنا كنت شاب صغير يلعب معنا الشخص صادق ويجي معنا فنفرح ونعم صغار ويقعد يقرأ في الكتاب ثم نجيبه الغذاء ناكل وكان أمي تعمل لهم أكل طيب في الفرن ونأخذ لفه أنا في, في اللفات ونأخذ هيا أروح هناك عند أخي يكون قاعد في بستان مع الشخ صادق في مكان بعيد في بستان في قريب من التحرير التحريق نقل آه آه آه ناكل ونصدق الظهر ونصدق العصر وأثناء هذه الأمو يقرؤون في الكتاب كتب شرعية كتب أدبية، وكنا نفرح بهذا، واستمروا على ذلك، حتى يستر الله لاقيش محمد وسافر السعودية وو ومدرسا، ثم خد حصل على جنسية واستمر هناك حتى وفاه الله، وبي أثناء ذلك كان في الصيف يجي عندنا يزورنا ما يجي في حفل الصيف مسترودية ويجورنا أنا وأمي وأخواتي، وساعات نروح عنده في عمرات أو حج. وأكده واستمرت مع ثم جئت هنا بناء السرد ووكلم الشيخ النباز فاختارني مدرسة بالمدينة المنوربي أو جمعة إسلامية واستمرت هلاك وقت كنت أثناء هذا الوقت دائما أتصل بأخي وروحانه وكان الشيخ الألباني ييجي عند محمد البنا ويزوره وهو أخو مصديق الشيخ الألباني كان يدرس في الجامعة الإسلامية وكان حريص على تصفيح او تحقيق وتخريف الأحاديث. فإذا رأى شيخاً خطيماً في المسجد النبوي أو شيخ السعوديين يخطب ويقول حديثاً ضعيفاً يراجعه فيقول مرة راجع بعض الناس نستائم منه والقرابيين علموا أنه سلبي وموحد وأنه ضد تعظيم القبور فكادوا له وتربصوا به حتى محمد أما كان يقول لهم اتقوا الله فاجتموا عليه مرة وهو يقول أحيانا سيد محمد بن عاجل واحد من المسلمين الهند أو باكستان أو الناس دول متعلقون بالخرافات أو مصريين برضه فيقفون يقفون القبر قبر ويدعونكنا فيقول يا أخي إجي ادعوا إلى قبلك واترك ما لف تكون قبر بينك وبين القبر واحد من باكستانيين أو ال البخاريين تر تربص به والمجاورون تربصون به لأنه يمزهم آه في كلام الكلم في الحرب. فهذاك الرجل بخاله ضربه في عينه وكسر النظر، وكتبوا في الجريدة شيخ البنا يسرع أحد المصلين بالعكس يعني، وأخذوه سألوه والحمد لله عرفوه ولكن قال له الوزير خلوا يا شيخنا عارفينك طيب ولكن لا تستمر في المدينة، متروح جدة أو مكة، بس فهو طبعاً أنا أختار جدة هي في الوسط. وأخذ ولاده وراح جدة واستمر فيها حتى توأفه الله سبحانه وتعالى. فكان عجل مود الشيخ ناصريجي مكان ناصر ناس في الجمعة وشيخ النباز ما قدر أن يدافع عنه لأن جت شكاوى الملك. لحد ما قال الشيخ الألباني يقول أن الله كل الأعضاء لو كل الأعضاء إلا الفرج. آه يقول هذا في في رسالة الخطابات فالملك يعني ما يحب ال المناوشات ويحب الخلافات فقالوا شوفوا طريقه فالملاذير قال لي يا شيخ شوف مكان ولا إلى الى جد وملاذ الايام كنت أنا في الجامع دايما أتصل بي واروح عنده وشيخ ناصر كان يجي هناك بعد ما اساب الجمعه ويدرس في المسجد بتاع الشيخ محمد ثم يصعد الى بيتي محمد جنب المسجد وي الطلاب العلم يحضرون ويتكلب الشيخ ويسالون أسئلة والحمد لله كان شيء ممتع في مرات كثيرة ومرات هكذا ثم حججت مع الشيخ الأباني مرتين وقابلته آه وجلست معه وحاجشت معه الحمد لله وكنت أرى منه الخير وكان كلما سمع مني كلمة يقول بين كلامك أم يقول أي كلام أودع دعاء يقول لي وضح يا شيخ حاسم وضح حتى أعرف فأقول يقول لا هذا السنة كذا لا تقول كذا قل كذا طريقة وكف، وكان ذو أخلاق، وزواج طويل، ويصبر على الذين إيه يبلغشهم، وطريقة أنه يقول يا أخي فلان، يا أخي لجين ناقشه، ناقش الموضوع إلى إيه إلى نقاط، آه كل نقطة نتكلم فيها، إذا اتفقنا على الأولى ندخل للثانية، لم نتفق على الأولى نفض الأشكال، بس هو على كده. فكان يناقش الناس بهذه الطريقة واستبدل منهم كثيراً الحمد لله واكث واجيم الرشخ البالي مصر أكثر من مرة وجان الحمد لله تشرفت به بي بيتي وأكلت غدا معنا في البيت وكان معه شقامة للبنة ثم ربنا هذا على يدي على يدي على يدي الطلاب علم كثيرون في الجامعات وصاروا يسيرون على السنة وطريقة الصلاة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم معلمه حتى كان الأمر فيه يعني شيء ممتع وشيء يفرح يسير الصدر وهذا هو ما حصل حتى صار من الحال إلى ذلك وعذرناه طبعا مع الشيخ حامد الفقي رئيس أنصر السنة محمد خيرها الرأس من كبار السلفيين كان شيخا كبيرا بالأزهر واستاذا بالجامعة ثم سافر استعودية والشيخ عبد الرحمن الوكيل الذي كتب كتاب شفيعات والتصوف والبهائية ودعوة الحق كثير أدب وكتاب كثير في التوحيد وفي الفرق كتب عن البهاء وغيرها والشيخ م الشيخ محمد علي عبد الرحيم اللي كان هنا في وكت على تعليم البنات السعوديات في الرياض وسافر إلى مصر واستقر بالجماعة وكان رئيسها ومع كده أقول الشيخ التليل والحمد لله وابقنا الله إلى هذا العلم العظيم واستفدنا من الأشياء ولا زلنا نحن في ضعف ونقص ونسأل ربنا التوفيق والسلام وذاكنا خيرا والصلاة والسلام شيخ محمد البنة ماذا كان تخص شيخ محمد البنة في التدريس؟ شيخ محمد البنة ما يخصص شيء في الشرع محمد البنة كان تعليم مدني لحد المعهد الخدمة الاجتماعية اللي هو قلية فأنا قبل كيسم معه بعد السنوية ثم درس العلم على الأشياخ، مقابل أشياخ كتير، وكان ييجي السعودية يحيك أو يعتمر، ويتعرف بناس وأشياخ كبار ييجي مصر يعود معه ويضيفهم، وكان هكذا، فلا وييجي الناس من كل أماكن اللي يعرفوه اللي خبروه في الحج ورمض، وهكذا وقد طريقته يعني لأنه عاش مع العلماء وأهل العلم، واستفدنا منه كثير. وكان صديق شخصي لشكل النباس اخلنا وصديق له آه. يروح لهم المدينة نجم يدعوه ويدعوه معه آه. فكان الحمد لله يعني كل جو علمي آه. وتعليم بأنصار السلنا أفادنا كثير، لو كنت تخرج من الأزهر ما كنت أعرف العلم الأرض أبد آه. ويسنا هناك واسمنا أشياء وعرفنا الناس وعرفنا الأشياء من أصار السلنا ولكن الآن تغير الحال تقريبية خلاء والواحد واحد يقول وغيره يجيب غيره, غيره فربنا يصلح لحاله وغير حال من الأحسن حال الشيخ متى كانت يعني بداية مسيرتكم العلمية؟ أنا برضه هذا وأخبرتك هذا هذا الطريق لا يسألنا مخليك جامعة الجامعة القاهرة. آه كل إستشار. وعلمي من هذا العلم. وما كتب ويقول اقرأها نقرأ في الكتب السنة نقرأ في الكتب الثرنة نقرأ تفسير القرآن ولا شيء الأشيخ. وكانت شكلنا هذه جسنا ويسألنا برضه ويجيب على أسئلتنا ويعلمنا فكان طريقنا ده ما راح لنا يعني أزهار ولا حد. طب شيخ ماذا توجهون للإخوة المتصدرين للدعوة في تونس؟ ملك الله فيكم وثقوا الله ونصبروا على علم ده بأساليب شرعية. مع السياسة الشرعية تعطوا الناس الزرعات المهم أهم في المهم أهم شيء التوحيد والمنهج المنهج تأخروا شوية وتكلموا عليه بصفة عامة الخلالج كده دي أشياء مقررة في الجمع الإسلامية في كتاب عن الفرق كتب عن الفرق في الأظهر فيه يعترفون الناس بها حتى البدعيين وذكرين اللي هي ماذا تسمية فرق عن الأخرى أو بين عيوبهم وبعض الناس شكروا فيهم من جاءة أنهم نشروا الإسلام وخلوا لاس أسلموا وعندهم كتب بلاغات وكتب استعارات وكتب بتاعدى حجات زي دي ف ونشروا الإسلام بالطريقة في البلاد ليشكروهم من ناحية دي ولكن أهل الحق طبعا ما موقف منهم حيث أنهم يعني الأصل عندهم غير سليم آه كذا، فديهم، ماعدين توحيدهم منهج قلادة، وت وكل الكلام تصرحه، وتنبه الناس لدعاء غير الله واستغاثة غير الله، حتى لو ما كانش عنده كخبور، لأن دائما ربنا ذكره في القرآن، يبقى الآيات ملشى الحاد أن تقوم الساعة، انتهى الشرك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. في يماعة الصحابة ولك مستمر, مستمر فلن تلبه الناس الى هذا الامر ما كلش بتعملوا هنا بيعملوا في مصر بيعملوا في سوريا بيعملوا في الهند كنا مسلمين لم تلبهوا ذلك صرحوا وصرحوا في استفاد بأسلوب واضح لأساليب تدرجية وخبلك وسياسية شرعية من سياسية نخب الأبلاء سياسة شرعية ثم بعد ما الناس يعرفوا أن عندكم مجموعة تبدأوا تتكلموا على الفرق آه بصفة عامة وبعدين تصرحون بعد ذلك للناس اللي هم استوعبوا كلامكم وفهموه وتقوى الله قبل كل شيء وتصالوا بإخوانكم وتصالوا بأهل العلم في تونس وغير تونس وهكذا واستمروا على ذلك ولا تجروا مع الناس دول في طياراتهم ولا تركبوا الموجات أبدا آه. خليكوا على الطريق بتاعكم ثبتوا عليه لان دي اصول ليس بها قونات في العقيدة قولا ما لها بقونات بيغيروا ناقى واحد ناقف في مصر من كبار الدعاة اللي بيقف في الفضائيات في التينيزيون كمان لا متخرجوش. ما تخرجوش ما لا أخرجو لم يقروا الكتب ولا بيغلطوا أنفسهم كتب فيها الكلام دا علاقة المحكومين بالحاكم الراعية للراعي مكتوبة فيها الأحاديث تحت الرسول يعني أي واحد يقرأها يفهمها ويعرفها ولكنهم يعني لأنهم يقعدوا مع بعضهم حتى في ناس أنا ما فيش خروق أما أقعدوا معهم تأثروا بي أنا لا فيش خروق وهكذا مكتوبة الحاجات دي كلها تعتبروا بيها تعلمون منها موقفكم الحاكم معروف خليكم شكت ولا تولين الناس يعرفوكوا عشان ما حجش عليكم شبه يوم الآيات أما شد نفسك عايم كذا، يقول لك يمكن مع الإخوان المسلمين مثلا إذا كان يوم حركات يمكن مع ال الجهاد جماعة الجهاد يمكن كذا شكو فيكو ولا كان متذلل ومذهبك ومزهبك صريح واضح بس طيب الناس يعرفوك فربنا يا أخي كثره، آه، فالناس كانوا عندنا في المباحث العامة بيقوموا ضد الشباب أو الرجال اللي هم شكو فيهم إنه مع إيه مع الناس الخوار. كل لو عرفوا حقيقه انك انت صعب عقيله ومنك هيبعدوا عنك والشيخ حسام وارفقنا يبعدوا عنك لكن ما بيشك فيك ما يعرفوكش وانت ماشي مع فلان او فرين او خاربك او الناس في البلد موجودين من خوارق دول فيا يقول وجهه ولاهم ما يفهموش الفوارق دي لا يعرفونها عاوز دراسة تقول لك لا كلهم مع بعضهم اه كلهم بينين بعض ما يعرفوش اللي فيه ناس وسط وعندهم الميزان هم السلفيين اه ما ما اقوله كم في عندك اي شيء تقول وتعلمني وتنصحوني انا في ما لا يغرقكم سن الكبير شكرا <تصفيق> لا يغرقكم سن الكبير اه انا لك ان انا لا لا, لا. انا ما اروحش الازهر ولا انا بناقش الازهر بناقشهم وحجهم فضل الله لان ما يعرفوش الحقيقه يعرفوا كل شيء الا الحقيقه إيش ولا فاحنا استغنى ربنا شغلنا بهذا في, في هذا العلم اللي هو أرقى العلوم وأسمى العلوم مؤسس العلوم فهذه كلها حاجة. وكان تخرجوا من الأشياء من أشياء أزهار يوم بس عندهم العقيدة والمنهج يعرف شخاب الأصول رحمة الله غيره الفقه سوء التفسير ويعرف التفسير وده مشتريه كان بيعلمنا منها، ولكن أهم من هذا كله لا نتوقّر في هذه العلوم حتى نعرف التوحيد والمنهج ونعلم تلامزنا. فإذا عرفوا ذلك، العلوم الشرعية دي كلها قوية وتأخذ فيها تمسكها. بس أولا عقليتك منهاش. فدها النصيحة الأخوية لكم. من ذاكن الله خير. الكبار الذين يعني تنصحون بالاتصال بهم قراءة كتبهم المعاصرون الموجودين. أنا إن شاء الله هديك الأسماء اللي عندنا، مس، والشواذية طبعاً اللي عرفهم، ما خبلك الشيخ ربيع ومن معه من أشياخ، والشيخ حبيش الجبري في المدينة، والشيخ المشيخ كلهم معروفين يعني، هقولك يعني في الشيخ عبد الرحمن محي الدين وغيره من المدينة برضو. فالعندي علمهم أديك بيان بيهم إن شاء الله. ااا نكتبهم كلهم بال بالهواتف بتاعتهم، تلفونات ونقولك عليهم إن شاء الله. آه واتصل بهم. ااا وتكون أنت إن شاء الله برضو عنصر من عناصر تقوية هذا الجمع وتشارك فيه بدلك تدلي بدلك. ااا بأنك برضو تقول الناس كله الكلام بتاعك وودعوا تقولها لهم. مخبرك وتت تشرح لهم المسألة بتاعك وطريقتك في التد في العلم كل إذا تكلم معهم واسألهم عن أشياء تحب تسأل عنها دقائق المنهج لأنكما أنا أعرفوش لأن هم سبقونا الناس اللي قرأوا في المنهج الأول سبقونا فلازم تعلم منهم ماكر فلخللكم أسلوب وطريقة تانية قليل عليه وأنا أمشي معكم إن شاء الله في الحق. طب احنا شيك في المنهج السلفي منتشر في بعض الاماكن متفاوت يعني من حيث الانتشار في الاماكن يعني بعض الجماعات تقل في كذا تكثر الاخوة السلفيين في منطقة كذا يكثرون نعم فهل تنصحون بان كل منطقة مثلا يكون فيها كبير من الاخوة الذين يتوسمون فيه خير من حيث العلم والادب حتى نعم حتى يستطيع ربما ان يحكم التصرف أثناء ويشوف بعض الفتن أو بعض الخلافات نعم نعم نعم هذا الرأي آه, يعني سحمد عليه وأنا بقول لهم هذا الكلام كذا في الريبيا في كتير سلفية وعندهم سلفية عظيمة من العوام كان ونكرمون في الهاتف كتير ولكم لهم شرابطة فمع مشتت ولا يعملون شيء في نفسه معنى وميادوا أفقنا لأن عاوز زي ما يتصل بأهل العلم وراجع معلومات ويزيلها، كده هينقص، آه، هيا كل عالم كل ليه ما يتصل بأهل العلم ويقرأ كتب وأتذكر، ولايا شخصة، لأن كلهم مم. ناس كبيرهم يعندنا مو ما ساعدوه، آه، وكان محتاج شيء يدوه عشان قيمة أموالهم من دينهم، مش بس إنه عنده بصر بعضنا لا. ونفرح بالتوحيد التوحيد وبعدين ااا عملناش حاجة نظر يعندنا بس اه فيجب كل هذا مش هنعمل مظاهرة ولا نعمل اتصال مع أحد في هدوء اه زي ما علمشين برضو ما كل كذاك الله خير كلام تليم بكل حي مدينة يكون فيها ناس ونوم كبير آه. مش هنتنفس بعدي وظايف لا لا افقه وعد فينا وأقدمه الأقدم هجرة مش بس هو يعتبر هو الـ الـ الـ يسبق وهو من الناس أسبق هذي العجرة العرب التبعيت قبلنا والحمد لله أخلاقه إسلامية نختاره حتى لو كان في ناس عندهم لغة أكثر منه آ ولا بلاغة ولا بتاع لا فايكون موقفنا كذا يا شيخ مون ولا تتخاء ت تترخى بهذا الأمر آ لأن هذا أمر هام هي خليك تطلع قدام واميجا حد ينظر إليكم هيعرفكم وما إيش هم إن شاء الله بيحثكم شيء لكن هم الحكام كل واحد عاوز يمسك ملكه فيخيفين على أنفسهم ما يأخذهم الشك دائما يكلم وريء أن يكونوا خذون فكل شيء لك لا دا منهم يكون دا معاهم ماكذب لكن لما يعرفوا أنك أنت راجل سالف ورجل كذا وتظهر ويزاكلهم إن شاء الله مسوك شيء أمرا وبعدين لما الكلمة والله ربنا بقول كذلك لان عندنا صبعا في بلادنا وبلادكم دخلت النظم فتحوا على على أخلاق الأوروبية والاجتماعيات الأوروبية فتأثرت المجتمعات في التليميزون يقولوا بيه وفي الإزاع يقولوا بيه الجراج يقولوا بيه فالناس تأثرت بيه فتح الباب كده والحرية الجامحة دي الناس بتنح نحوها و ترافع شأن النساء عن الرجال وعطاه الاستراحة ضد الرجال كل كلها انتشر فاحنا نقول والله قال قل احنا بنكلم على الإسلام ما بنسب أحد, سب أحد اللي يعمل كذا يبقى خلاف كذا والحل الموضوع كذا والشراب يقول كذا يقدر حد يقول لك لا ولا حاجة لا نسبوا الناسه متغنىش الحمية نن نسب واحد مثلا خرجت عن الحدود او واحد قال كلمة الحاد لا ننصح له أنه لا أنت يا أخي الحق كذا ولا قال كذا يبقى أخطأ مخالفة أصول الدين ما ستطعني عن ذلك السبيل إن سمعنا سمع سمعوش نحن قدعينا الواجب وهاكذا فأنت ما تعمل كذا والأخ يعمل كذا الناس التانية من زيك الناس الخطباء فتحت بك خير كبير آه. إنما تسكت يسكت وكلامك رتيب مكرر لا مفيش نتيجة كل بيقولوا ايات واحاديث إن كان عاوز الناس تفهم آه. أساس الدين ايه ومين على حق أنت مع من من تبين نفسك بيقول لك لا انت عاوز تعمل اسم اه وش هناصل اكل وغيره دلوقتي انتشرت الفرق المعتزله يبقى ماعرفش الناس من نفسك انت مع مين مع المعتزله ولا مع الاخوان ولا مع مين خوارج من تبين نفسك اه وهكذا فأنا أقول ما تد التحير الناس التحير ماشيا شيخ يا شيخ ممكن <تصفيق> شيخ في المعلوم أنه في هذا الزمان نعم نحن تقريبا في هذه البلاد في أول الدعوة وفي بداية الدعوة تقريبا الناس كانوا يعني في جهل وكان مغيب عن دعوة الله عز وجل مغيبة تماما وربما الذين كانوا يعني على المنابر، والذين كانوا في المحاريب كانوا يعني أناس يعني لا تثير نعم كانوا يعني ناس يعني بعيدين على الدين، وظللوا كثير من الناس. وإحنا الآن في بداية الدعوة، فظهرت بعض يعني الفرق بعد هذه الثورة التي يسمونها ثورة منها يعني فرقة يعني وحزب يعني انتصر يعني في هذه الانتخابات وهو حركة إخوانية نعم. فهل طالب العلم والداعي لله عز وجل هل الواجب عليه في هذا الوقت الراهن الدعوة نعم. إلى التوحيد وبيان السنة للناس أو أن يقع في صادمات مع هؤلاء إن شاء الله بالله التوفيق وجواب على سؤالك أن الذي أراه من الدين أنك تقول الحق بأسلوم طيب ولا تعرض بأي شيء آه يتلك كل به عليك إنما تقول الحق هذا ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث وننصح المسلمين بالتزام هذا السبيل هل هذا الكلام يضرك؟ كما تقوله حد لحد يخبره لك شيء إنك تشوف بقى لازم تقول الكلمة وإلا أنت ما عملش حق متى زي الناس التانيين ملأ إيه فلا تقول كلمة الحق كلمة الشرح بالأسلوب المناسب لهذه, الـ لهذه الـ الأحوال يعني ما كلام يصير فتنة يعملوا في ثلب بيسون فتنة لا. جماعة فلان المسلمين كلهم من أحزاب وهيئات وأفراد يعملوا كذا بس الله خير <تصفيق> <سحفين>. <تصفيق> <أه> شيخ هذا في المهم نعم يعني كما ذكرت لكم يعني من الله عز وجل علينا بأن فتحت لنا أبواب المساجد في الدعوة لله تبارك وتعالى واصبح تقينا وكلنا بعد ما حصل خير الحمد لله الحمد لله فين <تصفيق> وكلنا الحمد لله لأنه يعني والشباب يعني كانوا مجتمعين يعني قبل هذه الثورة م. وقبل يعني وبعد أن من الله عز وجل علينا يعني ظهرت بعض الفرقة وهذا أمر محسوس وملموس هذه, يعني هذه الفرقة يعني بين السلفيين وهذه يعني حقيقة وواقع أليم يعني نعيشه في هذه البلاد. والسبب في الفرقة, في الفرقة هي يعني فتنة علي الحلبي وانقسام الناس حولها. بين مبدع وبين مخطئ غير مبدع وبين متوقف وبين مبدع ولكنه يدعو برفق ويدعو إخوانه برفق ويبين لهم دون يعني اللجوء إلى التفريق والتبديع وغير ذلك من الأمور فيما تنصحوننا في هذا الوقت الراهن تنصحون الشباب يعني جميعا ونصحتكم بإذن الله تبلغ جميع الشباب ونصى الله تبارك و أن يعملوا بها آمين يقول الله تعالى في الآية أنا أذكرها وَلَدُونَ مُخْتَلَفِينَ إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكُ وَلَذَلِكَ خَلَقَهُ فالاختلاف موجود خلقهم ليرحمهم لا خلقهم ليتفرقوا تبسير الصحيح فالاختلاف موجود بين الناس من زمن مستحاب اختلاف بس كانوا يرجعون فانت مقفت من انا ما تسمعه حاجه كده لازم ان بناس كبار يعرفوا اساس الخلاف او تنامزهم او احد تنامزهم طلاب عندهم انما تحكم بنفسك وانت بعيد ما اتحرفش ما انا بزايا زي حامل زايا اخبط ما اعرفش فانت بس كل واحد ما اعرفش الموضوع يعني فاذا اعرفت السبب بطل العجب كما يقول كله خلاب أيه هما انت لا اثنين ولا واحد والأصول واحد ولا اثنين هي واحدة فالاصول متبين بتفز الناس إذا اختلف معنا في الأصول مراد الأصل وسلفه وأصل بكرة نقول لا نعيب عليه بالفروع ده معروف يعني آه فالأصول خلاف. فإذا كان واحد بيقول لا انت غلطان ليه بيقول انت غلطان لأن في الاصول واحدة مش اثنين الطريق واحد مستقيم واحد اه فأيو تأسى تعالى ليه بقى الشيوخ الكبار مش بيسالني واسال غير الناس كبار زي الشيخ ربيع وابسال والشيخ حميد والناس دي السبب في خلافه على الحلبي ايه عمل إيه؟ إذا كان هو محق ننصح ثاني وننصحه برضه اذا كان هو مش محق ننصحه ونعرف عارف الناس اللي قالوا عليه كلهم سليم ولا وصحه وناكدة في حاجة بس الشيخ أيل حلبي علم كبير انا قعدت معاه كذا مرة كنت مع امريكا قابلته كنت في مؤتمر زمان عم لك عارفه كل حاجه وله اسلوب ولكنه شخص تقتصر في المنهج وفي العقيدة كمان وثبتها مثبتة مش كلام يعني كلام فلازم يكون موقفنا احنا مش علماء كبار ولكن في اشياء تبقى باينه واضحه الاصول اهي وخالف بكده اي واحد يقدر يحكم ما بدعش ان المشايخ كبار يدعوا ولكن انت تحكم لما انت تعرف عن الحق وخدت فكرة وعرفت تعرف بقى. والحق الحق قدامك اهو تعرف اللي خالف الحق مين برجوع الحق مع عندك شيء من يعني من عالم التبادل تسعى البا مش كده ولا إيه ما يشبه الأمور كده أقل ما فيها انت تؤمن الناس التانيين ربنا يهديهم اللي مختلفين دول آه فالتفريق بين السلفيين بلا مشي على النهج الصحيح العقيدة الصحيحة ما بش خلاف إلا واحد بقى مش مع هوا بقى إنما إنما العقيدة بقى من الناس اللي بيعترفوا بيختلف ويتلف اللي بيقول ماشيين على طريق سليم متحابين ازاي مسكين في تمسكوا بهذا الحق وماشين عليه إلا أصحاب الأهواء بقى اه فده اللي نشوفه أي خلاف يحصل من مشايخ سلفيين نسأل أصله ايه ونعرف يعني احنا مثلا عرفنا في خلاف بين الشيخ ربيع او بين الشيخ حقول ما راحسنا عن طريق المواقع والحاجات دي وكتبنا التصريحات بتاعت فلهو بتاع ده والكلام اللي قالوه وطلعنا عرفنا سبب الخلاف فبقت لنا نصيحه اه منين الذي ظهر خلافه لما الثاني ما فيش عليه حاجه واحد بيقول لي اخينا انت مخطئ انت قلت كذا لا اصلح كذا ده ما عليه حاجه وقالنا كلام الشيخ ده اللي بعرضه ولا بنصحه صحيح الشيخ اللي بنصح خلاص ما بيش عنه بريء نوجه بقى نصعتنا الى الاخر ونحن الطلاب علمه صغار بالنسبة له لكن لازم يوصي عمه المسلمين وعمته مش كده وهكذا وش رأى الحالة ببرده اما اتكلم برده كلام ولقيته برده ايه في شيء مش برتاح الي من قاتل كهة المنهك مجي مصر في المعرض اللي فات او الابل اللي فات آه. واعد معانا مجي بعثوا النصيحه وفتح بقى موقع يسمعوا كل السلفيين دخل من هبه وتبن دخل المحسن ودخل الحويدي دخلهم معه اللي راحوا الاردن وكلموه اثروا فيه فمش معاه بعثوا له نصيحه في موقع كل السلفيين وهو بالنسبه لعلم بالنسبه له مش علم من زمان مش عارف اي مقدير ولكنه خالف اه فيكون موقفنا كده ونبدو الأعادين كده تتفرق شيخ يعني ما موقفنا يعني من فريقين عندنا فريقان مح. الفريق الأول من جراء يعني عدم طعنه في الحلبي م. أصبح يعني يطعن تعريضا في بعض كبار أهل العلم من أمثال الشيخ ربيع وغيره هذا بعد ما أخذنا عاوج تتعلم لا تعرفوا بعتوني قطعه عايز تعل من الشيخ ربيع ما ما حدش قال عليه من الناس الكبار ابدا انه اخطا في مراجعة الناس دي بيخطئ وبيصيب مشك انما هل حد قال الشيخ ربيع في نصحته للحلبى او للحجوري ده اخطا في شيء من الاصول اه كان فيه اخطا نعرف لكن ما بيش غلط حطل. ما حصلش على قدر معلوماتنا الشيخ استدلونا يعني مش غالي يا شيخ, شيخ. مش كلهم زي بعضهم دور شغله الفير بارد <تصفيق> ولا الكبير بيعنده توقد أكثر وثبات وصبر فأنت ما تحيرش نفسك خليك ماشي مع الطرق الايه الرئيسيه اللي تخليك تعرف الحق من ما غير الحق وتكشفت عليه ما يغركش كلام الناس يقولها وطعنهم وتنط على مما علمك الله من واقع اللي انت عرفته هتعمل إيه بقى نقدر مننا عن ناس من كلام أو لم ولا؟ بس سنبين يعني هذه الفريق الأول يعني من استدلالاته أن الشيخ عبد المحسن العباد دافع عن الحلبي في هذه القضية وخطأ الشيخ ربيع لا لا كلام غير شري أنا خرأت الشيخ العباد كلام ومشيخ من كمان تاني فوزان نتنين قلمهم في الحلبي مقف الأخير مش على الحلبي مقلوش الحلبي يعني عندهم في السعولية طريقة نندر ناس رسميين مش محرار الراجل فوزان الرسمي يعني في الحكومة ومشيخ العام المرسى عبد برضو كان في الجامعة فأقول في واحد داعي الكذا قوله كذا حكم السرع فيه ادي الكلام بتاعه فرد عليه الشيخ عبد المحسن والشيخ الشيخ فوزان وخطأه مين بقى بعد كده الشيخ ربيع خطأه والناس وخطأه في كمان الشيخ بزمول والشيخ علي الجبري كل دول برضو خطأه اه مش بقول احنا واقفين يعني انت لأحد لا احنا واقفين بنقول كلمه الحق فيها هذه يعني الفريق الأول ما زلنا فيه يعني هل ينصحون ويصبر عليهم أو يحذر منه ما انت الأول تشوف الخلاف الرئيسي عشان تقدر ترد ما يقوله انت عوجتك يا شيخ له ايه منتعف الحم الكلام ده فما آخر موضوع بتاع الشخص الحلبي طبعا الكتاب اللي كتبه أنا قرأت فيه يعني قرأت الرد عليه مخملك وراجعته قال لا بس انتم مش فاهميني مش فاهمني وانا ما من يفهم بقى كلام عادي لا في الغاز ولا شيء مخملك شيء باين واضح احنا فاهمينه ازاي واكثر من من واحد قالوا كلام من السلفين مهما حالتك فتعرف بقى الحق فين والخطأ فين وتقول بيه شغل علبي كده وبعدين موقفهم ملك رسالة عمان بتاعه الملك اللي دعا الى بعثه الاديان وائده ودافع عنه اه وكلامه متناقد في كلامه اخبرك قول الملك عشان هيرجع من حاجات يرجع ارجع انت رجعه وانت واقف قلت كنت واقف عنده قول يعني كلمه تعقيب باسلوب سياسي شرعي وتبين ان في يعني حاجات نصيحة نوجهها انها في حاجات فباتت من ت في بأي أسلوب كويس إن الحق أو الإسلام بقول كذا آه ما قالش أش فتكت وبدافع الكلام موجود آه فتقول فتروي بعد كده بقى هشوف نفسك بقى نا الشيخ الفريق الثاني الآن هو فريق يعني يرى ما يراه يعني كبار العلم في أن علي الحلبي يعني قد أخطأ وهو مبتدئ عن ظال كما ذكر ذلك هذا العلم ويقولون نحن نلزم نحن نلزم كل من لم يبدع للحالة بتبديعه وإلا نحذر منه قال ببدع قال ببدع كشاعر بدعاه قال ببدع في الأصول لا قال ما فيها لأنه ذا بيقر وحدة الأديان يعني انا مش مش لا لا بقول الملك عليه الملك ما اعرفش الملك يعني, يعني رب يبحث في كتب العلم يعني, يعني موقفهم أحنا. سليم يعني هذا انه يعني بعض الفكره دي الفكره دي عندهم عن مين الشيخ ابن باز والالباني ومعتمدين وفوزان ملحدان كتبوا عنه على هو ده في الجرح والتعديل ثم نشوف جرحه متفصل جايح انفصل تبقى ولا لا لا ما بشي تقول لا احنا عاوزين جرح انفصل من حقنا ونتوقف اه توقف ده بقى حتى يظهر تقول شو كده او كده اه شيخ يعني ممن يعني اه اربما ان يريد ان يلزمهم هذا الفريق يلزمهم بتبديه الحلبي هناك بعض الاخو ممن يتصدرون الدعوة ماللهم لا ننسى حالهم نصحهم من صح ها ذا حام البدعة اللي هو مقتلح يعني هو مش سبغيت المقتلة على ها قاله ببدعة بدعة خطيرة لا قل ما فيها يعني كانوا بقى ب بمشوا كلها لا ننصحهم يعني ان كف يعني نشر حتى نشوف وأنت بقى فضلك بنفسك بقى كإنسان مسلم حريص على الخير وحريص على جماعة المسلمين وهم قليل ما كان واحد اهمالك و بقيامهم فضل الله وتجلسنا بقيامهم وعدم و فضل بسبب اذا اندثروا لقد ضروا فكل ذات همك ها مش كل واحد امثالكم بس انت مين ما كل فأنت تعرف الحقيقه حقيقه الموضوع ثم اللي يسالك تقول وكذا وتدعو الناس الى كذا اه قال بذره خطيره من هؤلاء الاخوه يعني من من تصدر الدعوة منهم يعني ولا أقصد أحد يعني حتى اللي يفهم كلامي يعني منهم يعني من من يعرف يعني بعض أصحابه ينشرون يعني كلام الحلبي وينشرون يعني شروحه وأقواله فكيف التعامل مع هؤلاء الحاجات الاخها سليمة دي ما اظن ما قلتش دول هيمشوا ورع على طول أما تأيغ الغرق اللي عارف إنه سقق على طول حتى اللي يقول زي الناس اللي وقفوا برضو جوار ليه عشان عنده علم الأول وعنده حاجات عظيمة يا من شيخ الألبان ومضار وكتب وحاجات ها وناس رابنا هذا عليهم ناس أديمهم عنده كثير ده واقع يعني فبيقول باعتبار اللي فات لا دلوقتي احنا نتوقف كده لأن البيئة دي بداء خطيرة ما خبلك ودي كذا بتننسى من حرف المصير ها فاحنا نقول أول قولنا عن عن وعن بحث الموضوع وتقول منه وبعد كده ما كلام الناس بقى بما احنا على رجلينا وعاطين الحق ولا ايه كلام ده فيها شيء تقول يعني ترى شيخ يعني سؤال في العقيدة ربما ما الوقت كله هناك يا شيخ يعني في هذه المسألة من يأتينا بكلام لا نعرف صحته من خطأه فيقولون يعني إذا قوبل هذه قاعدة يعني لم أسمعها من قبل يقولون إذا قوبل الجرح المفصل بالتعديل المفصل ويقصدون بذلك أن الجرح المفصل الذي يعني صدر من العلماء قابله جرح آخر مفصل تعديل. آه آه آه عفوا ان تعديل مفصل وهو للشيخ عبد المحسن لما قال اني راجعت يعني جميع المسائل وهذا كلام ينقلونه عن الشيخ عبد المحسن حذفت الكلام الاخير يا في الموضوع رساله عنه وعند الورق بس ما يعني نشوف كان في ما ادكو كلام نريد من القاعده يعني في القاعده انتم في كلام للشيخ عبد المحسن متأخر جدا يعني منذ شهرين تقريب ده قديم ده يمكن في ما ده قديم يعني سنة الشيخ عبد المحسن والشيخ الموزن اثنين نسالهم سؤال عام ما كانش شرحت العله حالي بقى ما صحة القاعده يا شا. ما لا. صحة القاعدة يعني لا اثنين زي بعديه بقى في بقى, بقى ده ناقض بعضه جرح مفصل في مفصل لما وصلتش لحاجه كلام الناس اللي ده. الدنيين ما يعرفوش الحاجات دي اذا عارفينها ما ما يعرفوش ده بقى لسه ما يعرفش لا اتعلمنا بالسؤال الأخير يعني إن شاء الله في هذه يعني عندما قال الاخ مثلا في جرح مفسر وتعديل مفسر لمن نسب هذه القاعده يعني هل انسب الي احد من العلم أنت عندما تقول هناك جرح مفسر وتعديل مبهب يقدم الجرح مفسر هذا باتفاق للعلم العلم واحد بقى نعم فعندما ينسب هذا الكلام عندما يقول هناك قاعدة هل نسفنا لأحد من هالعلم؟ العلم؟ ما نسفنا؟ نسف؟ فردة جانب هو كلام صحيح هو وما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله على مضفتي <تصفيق> نحن نزلها شرح النخبة لأن أحوال جرح والتعديل أربعة إمن يكون تعديل مبهم مقابل بجرح مبهم أو جرح مفسر يعني أحدهم مفسر مقابل بوم أو أحدهم مفسر مقابل بال. إيش كذا؟ أي نعم الجرح المفسر مقابل التعديل المفسر يقدم الجرح لزيادة العين المقابل. هذا على ما فيش جرح مفصل تعديل مفصل. أي نعم ما فيش ت في واحد عكس الثاني إيش كذا جرح مفصل تعديل مفصل مع بعض. أي نعم ذكره الشيخ الحافظ في جرح نزهة وقال يقدم الجرح لأنه عنده زيادة العين المقابل. أي نعم. نعم. نعم صح ثم يعني يا شيخ. صح يعني هل صحيح ما يروجونه نعم نعم الله هل صحيح ما يروجونه فيما تعلمون من أن الشيخ عبد المحسن حفظه الله سبب عدم تبديعه للشيخ علي الحلبي هو بطانته وهي بطانته سوء هذا ما يقولون يقولون بطانة الشيخ عبد المحسن هذا يقولونه يعني هنا مرش أساس كنا احنا رحنا شمسة البطانة الناس اللي عندوك ولا عندنا في مصر عرفت ازاي لا عد هناك ماجد في السعودية ويعرف الشيخ عبد المحسن يدر يقول يعني ما درسوا حاجة على الشيخ عبد المحسن أنا بيد عنه وأنا يعني هذا فاضل ورحت في رمضان سلمت عليه في الدار بتاعه وراجل من علم العلم أهلا وسلف كبير ولكن ما عرفش الحاجات دي بقى لما كنا أسأل عنها فكلام ده كل ما تخربش لي بالي يا كل الناس بتتكلم كده ولا ايه الذين لا يبدعون هن والله لا ما اذا قالا يبدعون فقد تناقضوا المحس موقفه هو موقفهم الحلبي. يعني ما بدع شيخ العباد ما وما اظهر ما ظهر منه كلام ان هو يطعم فيه كان له اسلوب كلام أه أه ابل عشان معص مقابل فوزان وابل جون فحصل يعني حصلش تبديع مباشر يعني لكن يعني هم ميزر. هو على بذ شيخ الشيخ الشهرابي وثلاث سنين انصحه ولم يرجع وقرأت له بعد كلامه ورده كلام سقط اه اللي اتكرج عنه بقى بالحسن الأحاد وكذا هو وحاجات تانية بس انا ما فاكر الصحابه اه او تاع مساحابه وغثايه غثايه ايه من قال بهذا الكلام انا الشافعي دي ملك قلبي انتوا يعني ما بتاع بالحد يعرف ان ولا يعني خواصلته المرتبة ما حدش وصل لها دي حاجات برده باينه واضحة مش محتاج أي شيء طيب شيخنا لو لو حصل يعني اختلاف اقوال او خلاف بين اهل العلم في رجل معين نعم. مثلا بعض أهل العلم يقول أنه فلان على خير صحبته منذ أربعين سنة مثلا على خير وبعض أهل العلم يفسرون في جرحه كذا ويدليلون الناس على الخطأ اللي وقع فيه إذا كان وقع في الخطأ فإذا بعض الناس اجتهد أو قرأ لبعض أهل العلم ممن يزكون ثم رأى بعدم تبديعه أو لم يجرحه بما جرح بس لما يكونوا واقفين على كل الاحوال لاخر وقت اي نعم يمكن ماصلهمش نعم انا عارف حاجه حاجه بجرح علم كبير وكنت اشهد له كده قبل كان وقت خلط اي نعم عنده علم كبير بس مخلوط نعم. الاول كان خالص يوم الشيخ الالباني من مخلوط وناس كل الناس تخم والشيخ ربيع كان فرحان بيه اي نعم وكان يدعوه عنده ويعني يجيله زوره كل اه يعني الشيخ احنا... الاول انه نصحهم برفق وبليل نعم نعم أول مباشرة بس تكون موقفك منهم الموقف صحيح إذا كنت صاحب أقول إنما تمشي مع أي حد ولا بدون دليل لما قولي إذا ما أنت تأكد قل أنا شوفت كذا وإذا بقولك أنا شوفت كذا مكتوب الكلام يبقى بعد ثاني إذا كان رجع عنه نعرف إنه رجع عنه خلاص نشوف نقول خلاص خاله حالة بهم الكتاب اللي دافع عنه برضه عنه نعم طيب لو انا قرأت شيخنا مثلا وهم حش بيعرف ان هو لا نستغرب برضه لو كنت مثلا على قدر معين من من العلم مثلا من مثلا من الاصول والمقاصد وثم قرأت فيها في المساله او ما شبهها م. ثم لم يبدا لم يظهر لي موقف م. وتردد يعني م. مثلا عن علم م. هل اسير في هذا الطريق الطريقه واسير في هذا الطريق توقفت قلت لا اعلم يعني بالنسبة للخلاف ولا بالنسبه لعنه التالي بالنسبه على الرجل آه. اذا الرجل كنت الرجل مش ع... مش ع... مفيش باين الحاجه باينه خلاص اوقف العادي ما تشوف نعم. حت... هل... هل... هل... هل الزم بانه بديعه مثلاً؟ لا أو... لا لم آه. تعرف بقى ما انت بتسال انا بقول ولا اتكلم كلام زي ده لا من غير ما عندي دليل نعم من ما دي حاجات مش فإحنا بنتكلم يعني بتوكين على الله وذاعلين مش مبسوطين حزينين لأن إحنا قليل وده يعتبر ق قمة بالنسبة عندنا على الحلب في الأول كان ولكن نعمل إيه لواس كثي القوسي الله يدينا ويرد رد جميل كنت أفرح بكلام وأروح هناك الدرس عنده فرحان كلام إيه مرة قال محاضرة في الصلاة حاجات كتير مش عارفها إثر الرسول وفرح ازاي زي صلات الناس مش مش مختلف على صلات الرسول وقال فيها كلام ما أعرف شو ولكن ربنا يعافينا وإياك بقى الحكاية والبعدين يقولك تا تا أنتوا إمتوا عملتوا فيك عملنا في إيه هي نافتناك طلبا منشاة تي تي بمنشاة إن منشاة إنها ما هي مو سقاة نافتنا متحل إنسان فا فما لنا منجح سبحان الله وإياك ربنا يثبتنا وإياك فاضل في حد آخر العقيدة الأنس الشيخ الأنس الله جزاك الله سيد أول يعني نعتذر يعني أنه من وقتك الكبير تقول يعني عايزين نسأل في العقيدة يعني جزاك <تصفيق> الله خير أول نعتذر يعني يعني أخذنا من وقتك الكبير وأتعبناك الله يبارك بس أشكركم على على سؤالكم عن عن طريقة الأخذ بها العلم، ولكن بلقاء الطريقة لأن مشيت عليها، وكثير من الأخوة بالشكل عندنا من كبار السلفيين نشأوا في هذا الـ الـ الأجواء، والسلفيين مقاعد معه وتعلموا منهم ونبهوا في التفسير وغير التفسير، وفي الأخير طبعاً أولاً فهذه طريقة يعني يمكن بعض الناس ما يقرؤهاش، ولكن احنا بنقول هذا اللي حصل وبعدين نتعلم برضه اللي مش عارفينه تعلم أه, آه، يعني سؤال في الدعوة لله عز وجل عندنا في تونس تقام بعض الاحتفالات الشركية، نعم، وهل يجوز يعني لطالب العلم أن يذهب لهؤلاء في هذه الاحتفالات الشركية، نعم، ويطلب يعني من بعض السادة أو من بعض من, من يقومون بهذه الاحتفالات، نعم، أن يقيم له مثلا درسا باعتبار هذا الاحتفال ثم في هذا الدرس يبين التوحيد ويبين أن هؤلاء الذين تحتفلون بهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون م. هل هذا من الحكمة أم لا إذا كان سمح لك عاد واحد بس حكيم قوي، زي فضبتك يعني ويراحذ الأقوال ويكتبها ويحققها أكثر من مرة عشان نقلش أي كلمة لو سمعوا لك تقول الحق واللقاءت الحق أصاله الذي ليس من الحق الباطل ولكن تأي كلمة مستهم مش هيسكتوا عليك كلهم بيهاجموا المنصه فرحانين بالمولد طب انت ديك عليهم مش هيسكتوا ولا احسن لك انت تتصل بيهم بغير الوقت ده وتدوق درس هناك بغير الوقت ده مش في الوقت ده بالذات لا أنت مثلاً مسجد دادوا درس في المسجد أما تبسطون معهم وت وت معهم ممكن هذي درس مثلا وكده قوس وكل حاجة حاسبها دول غير التانيين الغرقان في ال... في هاج ال المتاهة وهذه المباهة غير الإنسان اللي هو يعني صح شوي فجدير الكلام على أثر بس حق ما كذا طيب شيخنا تفضل الله جل وعلا عليكم بجلسة الشيخ الألباني رحمه الله لا. ما صحة ما يشاع عن مذهبه في مسئلة ترك جنس العمل وخصوصه قد ذهب بعض طلبة العلم ينتصر إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله ما كان يقول بهذا القول وكان قوله كقول لأهل السنة عموما لا. وشاهمين كذلك اينا. كل كلام وكمان الكلام بقى الوقح أي كل اللي جاء دي, طنطنة دي ما, ما كل الإسلام هو فق الواقع ونفوق الواقع هو الإسلام فوق ال... اللي يمشي عليه مطبوط وفق الواقع تتكلم الكلام كأني أنت يعني قرآن الان نزل كل ما تيجي تطبق على حاجتك موقفك كده اللي الواقع إيه هم ما فش خل البنس ماعتبر وكتت برضه فما تسمعش أشياء دي كلها وبس إحنا عاوزين نعرف إن إحنا عارفينه مش يجيب كلام جديد يقولوا ونحاول نفهمه سيخ بارك الله فيكم, فيكم يعني هل يعني أسأل عن يعني ت يعني لها علاقة بالحكمة في التعامل في الله عز وجل يا لا أولاده ما بارك الله فيكم الله بارك بارك بارك بارك بارك كثير. كثير. الله يبارك فيك آه آه هل يعني كيف يكون بيان توحيد الأسماء والصفات وعقيدة المسلمين في المأسماء والصفات م. للعوام لأن معظم المساجد التي نقوم فيها بدروس يعني معظمها فيها عوام م. فكيف يكون تنزيل هذه العقيدة على واقع المسلمين هؤلاء العوام م. م. الله. ألتح الأخ الكريم في هذه الحالة أن يجعل هذا يعني من خلال كلام لا تجعل الدرس مخصوص في الصفات للناس العوام الذين لم يعرفونها ويكرهون الكلام بها واعتذ عذبونها ولم يسمعوا بها من قبل وإنما عليك أن تدخل هذا بالكلام الكلام بالمناسبة بوسط الخطبة بوسط المحاضرة ما على خفيف مر اليد مر العين وهكذا وتمشى على الطريق شيخ أخبرك الله فيكم يعني هل يمكن يعني الإنسان مثلاً خاصة يعني مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيراوي والناس يقبلون خاصا في بلادنا هذه الكتب ما دام لعلماء هذه البلاد هل يمكن يعني نأخذ المقدمة ويشرحها يعني تعليقا وليس دخول يعني في الصارم تعليقا للعوام أنا بارك فيك واحد لحال الكتاب من حمل كل هذه الناس مع كتاب كما قرأنا في الشهر عشان تحدد موقفك وتحدد كلامك وحاجات موضوعية لأن كلام بشري بيشري للإنسان بعد بيرسان فده كلام طيب اه بس يعني ايه على خفيف على خفيف وتقدم مقدمه لا اسماء وصفات مثلا مذكوره في القران والسنه انا هتكلم مما في القران والسنه على خفيف تخيل زيتم غرفه برضه في الموضوع ده وقت اخر وهكذا اه ولو الناس قالت لكم ببسطوا مع ما هنرتحوا ليك وتتحكي لهم حيث ما ان شاء الله آه. وبعدين في وانت عاوز تاخد نتيجه على طول كل ناس قالك انت لك وانت راجل قلت لنا صح لا الرسل عمل ايه حسن معاهم ايوه جاوا بالحكمه والمعادل الحسن عملوا ايه الناس معاهم ونوع عملوا مع ايه الناس وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم آه. فعلى صبر ان بس احنا مترابين عشان كده معنى الصبر ما تتحملش لا رسال في الدعوة دي اصبر لا هتكلم عليك مسألة عن يقول كلام أساس ما عنه. جبل جبل الكلام ما الدليل الكلام هو ما سو خلاص تقص الكلام النزيه أمسكوا على ناس حمد الله العلم والتوحيد فمن زين ناس العوان لا العنوان كرت الله تاخد العنوان ال- التليفون وبتكلم إن شاء الله ما شاء الله ربما شاء الله. في زورك جدا مثلا ان الله. ربما نزورك يوم ان والله. ما جيت تونس قبل كده والله من الطيبه هناك ان الله ربنا يبارك فيكم سيبكم الإيمان السؤال يعني عندنا في العقيدة يعني أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر وأن الشرك يعني هناك أعمال وأقوال واعتقادات فالاعمال تنقسم إلى أكبر وأصغر في الشرك الأعمال تنقسم إلى أكبر وأصغر في الشرك مثل السجود للصنم ومثل تعليق التميم هذا عمل أحدهما أكبر والآخر أصغر وكذلك الأقوال مثل الحلف بغير الله فهو من الشرك الأصغر ومثل آآ يعني آآ سب الله أو دعاء غير الله فهو شرك أكبر فهل الاعتقاد الشركي كذلك ينقسم إلى أكبر وأصغر أم لا؟ طبعاً في حاجات تقول لك ذريعة للشرك تذكرك في كتب تعت من عبد الوهاب أو أو المعلم جابرة في حاجات زريعة للشرك يعني واحد يقول مثلا في عند ذات القبر بحق جاه الشيخ ده ماذا ما يدعو ماذا لي يشيل فلان ليه حق جاه فلان للشرك زريعة للشرك على منافاك مما يشيل فلان أغسني وأدركني أو إشفع لي عند ربك شرك أكبر. يعني السيخ يعني هو أراد أن يقول هل الاعتقادات ما دام الأقوال فيها شرك أكبر وأصغر والأعمال فيها شرك أكبر وأصغر. مم. نحن بحثنا يعني أردنا أن نعلم هل الاعتقادات فيها شرك أكبر يعني اعتقاد شركي أكبر مم. مثل أن يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله عز وجل. مم. فهل هناك اعتقادات شركية من الشرك الأصغر بحثنا ولم نجد عليها يعني مثال في ما هو تبع الشرك الأصغر فيه أقوال واعتقادات وأعمال برضو لازم في الكتب بلس نحن بننسى موجود يعني لازم انت في الكتب لكن يعني وطبعا ده غير يعني مراجعة ولا شيء ولا بنظر لكم نظر ان كنتم مبتدئين ولا حاجة لا انتم الحمد لله أهل العلم اه تقرأ السورة الثلاثة قواعد 4 رسول 6 كشف الشبهات كتاب التوحيد. دول معلق دايما. كتبت التوحيد تقول خليهم على قدامه. ولو أردتك سروحاتك وأحس. تجد فيها الأشياء الجيدة. تبحث عنها. كتب بسيطة وصغيرة، ولكنها فيها فائدة كبيرة. أن كل علم إن كلها توحيد. أضرب. الشيخ محمد صالح بن الملاذمية رحمه الله يقول في في تقسيم الخوف. خوف طمن عمل قلبي. يقول الخوف ينقسم إلى خوف. يعني خوف السر خوف خوف السر هذا الشرك أكبر وهناك قال خوف طبيعي خوف طبيعي يعني كالخوف من الثعبان ومن السلطان هذا الخوف الطبيعي قال إذا ترتب على هذا الخوف أن يترك هذا الفاعل يعني الشخص يترك محر واجب أو يقع في محرم قال فهو من الشرك لا صغر نعم نعم كلام نشوفون هذا نوع من عند كلام ان الشرك هذا الخوف خوف محرم لكن يقع في في درجة شرك الأصغر. هذا يعني يدخل في أعمال القلوب الذي أردت يعني عنه عمل كل خل... عمل باعتقال عمل قلوب باعتقاد نعم, نعم. السؤال يعني في الفقه يعني إذا كت... <تصفيق> ما زلنا في العقيدة ننتقل يعني من من باب <تصفيق> إلى باب سيّخ ننتقل من العقيدة <تصفيق> إلى الفقه وأحنا يعني <تصفيق> اللي الأخ يعني عنده سؤال في العقيدة تفضل شيخنا مسألة تقسيم العلماء بين المسائل الظاهرة والخفية هل هذا يعني مسألة ثابتة بحيث أن المسائل الظاهرة تقتصر على الشرك الأكبر أم أنها أيضا كمسألة المعلومة الدين بالضرورة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأماكن بحيث مثلا تعتبر مسائل ش شرك الأكبر في بعض البلدان وفي بعض الأزمان من من المسائل من المسائل الظاهرة التي طبعا لا يعذر فيها ربما الجهل بجهله وتختلف بحسب اختلاف السؤال عوض يكيف يعني كيف أسألها أسألها أسأل طيب طيب مش قادر طيب أعيد إن شاء الله أسألها أستوعيوه أي طيب بعض العلماء قسم المسائل عموما المسائل الدين بين مسائل ظاهرة وخفية نعم مسائل ظاهرة ومثل عليها بمثلة الشرك الأكبر نعم وقال أن هذه المسائل لا يعذر فيها الجاهل بجهله لبلوغ الحجة فيها لبلوغ القرآن لا يعذر بجاهل طيب نعم شيخ ناصر قرقه وغيره يقول لك واحد قاعد بصك كلهم صفية قريب وعده أخبرك وبتقعد بلوي وبتقعد الحسين أبوه عمه وجده وقعدين بالحاجات دي وقعد معهم سنين وتأثر به ومعرفش حاجة لك طبعا هو يسأل ايه اذا كان ممكن يصل للعلم استحيح اذا بحث عنه ولم يسعى اليه يقدر يحصل على العلم ويعرفه صح ولا غلط ويسعى اليه ما سعاش اليه ويقدر يسعى ما إليه. يعني يسعى عنده انما إذا كان عمي عليه خالص يبقى ما فيش طب شيخ انت ما في هذه المسألة نعم نوضح هون المساله أشيخ يعني شو المسألة أنه بعض أهل العلم ماذا قال نعم قال ان من وقع في الشرك الاكبر نعم فإنه يسمى مشركا نعم وله أحكام المشركين في الدنيا نعم من عدم الصلاة عليه إذا مات وعدم دفنه في مقابر المسلمين إلى نعم غير ذلك نعم ولكن في الآخرة إن كان ممن يعذر بجهله فإنه في حكم أهل الفترة وإن كان ممن لا يعذر بجهله فإنه خالدا في النار هذا هو أحكام إذا كان عارف الموضوع وأصر عليه وهو شرك أكبر وعلم كده وتأكده ودون العلوم لأشياء دي طبعاً هو انطبق عليه أنه أشرك يعني يقولون ماذا يقولون يقولون لو أنه هناك رجل يعني في بلاد بعيدة نائية أو يعني لم يأته شيء وقد وقع في هذا الشرك قالوا في الدنيا نحن نحكم عليه بأنه مشرك ظاهراً نعم. مثل ما حكمنا على أهل الفترة بأنهم مشركين نعم. نقول في الدنيا أنه في ظاهره مشرك ولا نكفره بمعنى التكفير هنا ما معنى لا نكفره يعني لا نستحل دمه ولا ماله ولا عرضه ولا نحكم عليه أنه خالد في النار حتى نبين له أما أن نحكم عليه بالشرك نعم المشرك ارتكب أعمالا شركيا وقال أقوالا شركيا هناك شيء مش علم يعني هناك الشيخ يعني لو, لو نقول لا يقول للمشرك كذا على طول لا يكون يعني يقول إيه؟ نعم يقول الشيخ محمد بن لهاب يقول يعني خاصة في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد يعني في الحكم بالشرك على المعين يعني ألف هذا الكتاب وقال أن المسألة هذه ليس فيها خلاف كذلك الشيخ من بعض الفوزان فوزان شيخ الوحيد <تصفيق> شيخ سحيمي إجماع أو شبه إجماع؟ ما قال يعني شيخ الفوزان قال هي خلافية بين المتأخرين فقط وأين مع بين السلف وبين العلماء المتقدمين لم تكون يعني خلافية يعني, ما, يقولش بالعذر بالعذر. يقول يعني ما. يقول ما ما ما شو العوزر نعم يقول يعني أنا شيخ فوزان يقول يقول أنا يسمى مشرك لكن إن كان ممن يعذر يعذر عند الله وإن كان ممن لا يعذر لا يعذر عند الله. بس في حاجة لنا العرب. من إتباننا برضو عرف؟ بس بوش كذا ما بوش الشك موقفنا منه أيز الوقت موقفنا منه آه؟ موقفنا منه آه؟ أنه مشرك يعامل معاملة المشركين يعني لا لا لازم يجوز للمسلم العذراء بالجهل لازم يسود في كل شيء رأي بعض الأهل العلم الكبار برضه يعني كلامهم يعني نعم. حتى في العقيدة هذا كلام اللي إحنا يعني نأخذ بدأ أحسن لأن هذا صعب الناس يقبلوه لما في العلم قالوا كذا كبار قالوا كذا نأخذ بدأ لحد ما يعني نبحث ونشوف الله الله يجزاك خطر هذا شيء جل, جل, جل, جل مكتوب يقتل ما خبرك أن أجمع كلام شعي. <تصفيق> أنت <هتكترونه>. <تصفيق> <تصفيق> <حكم> انا انت هتقتلنا الله يا حكم اسلام فيك نعم <سؤال> علم يفهمونا خدعه انا شيء <شيخنا> اعلى <أخر>. نعم <تصفيق> كلمة لو خير في نشط تربه حكم الشرع فيه اقامه الحد <تصفيق> مثلا يعني عندنا شيخنا في الاونه الأخيرة علم بلا ادب والحقيقة اصبح تربه العلم يقبلون على العلم بشكل جاف احنا عدينا احنا بقى نبقى نبقى ادب اي <تصفيق> نعم بس هل <تصفيق> <تصفيق> توجو النصيحه للتعليم خصوصا ان يركزوا على هذا الجانب <تصفيق> حقيقه لانه شوف التوحيد والمنهج والأخلاق مع بعض كده اي برجع كل شيء وانش اخلاق لا عبر الخف عياد شنو لا ما عنده يسمع منه اه مين كلمه اخلاق معناه يعني بسوق لا في حاجات مصر مرة وعدتك وما جت شيء وما جت شيء حاجات كلها يعني تحصل من أي إنسان وإذا كنت حتى ما ندق عذر حصل عن التكاسل والمتأسف والتأخر خلاص مثلا ما يكونش جيداني كده لما كل حاجة تمشك عليها لا الحديث صحيح من غش فليس مننا با من المسلمين مثلا لا ولا ما أقل كله هذه كلها حاجات يعني بس يمسك بالأول أساس ويعرفه والحاجات دي كلها هتعرفها إن شاء الله بالوقائع حسب الوقائع في عموميات بالأقل أنا بيها الأول شيخ... في تقولنا عليها برضه. بارك الله فيك يوم. شيخ أردت أنا أخذ يعني كلمة ها. لو تقبلها مني بارك شيخ يعني أنا كنت أدرس عندك يعني على الانترنت في دار الحديث صرح القواعد المثله نعم وأشهد الله أني أحببتك في الله قبل أن أراك <تصفيق> ولما رأيتك ما زدت فيك الحب الله, الله يبارك فيك يا أخي الشيء الله فيك يعني الأمر الثاني يعني هناك من كلفني بأن أبلغك السلام عليك وعليه السلام وهو أن زوجتي كانت تدرس عندك يعني معي تبلغك السلام أحفظها ويبارك فيك بارك الله فيها ماجزيك خير الحمد لله أنا صلى الله تعود بي سرور, سرور أنت وزكتك ما شاء الله الله يجزيك خير تغطها <تصفيق> يا سلفية معك جوكتك يعني وما عزوكها ماجزيك خير بارك الله فيك أمل يبارك فيك بفضل شيف جزاك الله خير شكرا الله. <تصفيق> طيب شيخنا نختم المجلس إن شاء الله الله يبارك فيك رزاك الله خير إذا أكلت ولا أسيبه عشان ما أقدرش أكلت محسن ما يحسن طيب طيب جزاك الله خير لعبك يعني شكر الله لك أخبره منك بس ما بارك الله فيك رزاك <تصفيق> الله فيك سبحانك اللهم. ويحمدك نشكر الله رزاك الله فيك يا أبي سفركم وانتوفي لك أحكى اليوم عندما تم هذا نقاع يوم كذا وكذا